يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والدولة الآن تحصل الضرائب من جميع المواطنين على السواء بنسبة أكبر من نسبة الزكاة بكثير جدا فهل يظل فرض الزكاة على وجود الضرائب هكذا بنسبة كبيرة؟ الضرائب فريضة فرضها ولي الأمر لحاجة البلد إليها وطاعته في المصلحة واجبه ولا تجوز مخالفته قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم على أن تكون عادلة في تقديرها وجبايتها وإنفاقها جاء في تفسير القرطبي قوله اختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوما يأخذهم به يؤدونه على قدر أموالهم هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل قيل لا وهو قول سحنون من علمائنا والضرائب لا تغني عن الزكاة لأن الزكاة فرض الله وإحدى الدعائم الخمسة للإسلام ولها مصارف معينة ووعاء معين أما الضرائب فتشريع وضعي قابل للخفض والرفع والإلغاء ولا يختص بوعاء معين ولا بمصرف معين وقد ذم ابن حجر الهيتمي التجارة الذين يحسبون المكس أي الضريبة من الزكاة وإن كان قد ذم المكس إذا كان لغير حاجة وقرر المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في مايو سنة 1965 أن ما يفرض من الضرائب لمصلحة الدولة لا يغني القيام بها عن أداء الزكاة المفروضة والله أعلم